112. والنجم والشجر يسجدان 113. والسماء رفعها ووضع الميزان 114. ألا تطغوا في الميزان 115. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تفسروا الميزان والأرض وضعها للأنام 114. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 115. والحب ذو العصف والريحان 116. فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار 111. وخلق الجن من مارج من نار 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان 115. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. كل من عليها فان 114. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 سَنَفْرُو لَكُمْ أَيُّهَا الْثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إلَّا أَن تَطْعَمَ أَن تَفْضُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 111. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كذبها 126. فبأي آلاء ربكما تكذبان 127. فيومئذ لا يسأل عذابه إنس ولا جاء 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 116. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 111. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. فيهن قاصرات الطرف لم 111. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان آلَاءِ فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. كأنهن الياقوت والمرجان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 123. فبأي آلاء ربكما تكذبان مَا ومن دونهما جنتان 125. فبأي آلاء ربكما تكذبان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 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 115. حور مقصورات في الخيان 116. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. متكئين على رفرف خطر وعبقري حسان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 117. تبارك اسم ربك للجلال والإكرام